ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى أذالك فأولئك هم العادلون والذينهم لأماناتهم وعهدهم راعون 112. والذين هم على صلواتهم يحافظون 113. أولئك هم الوارثون 114. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا من سلالة مَجَّأَلْ مَهُلَّةً فَتَمْ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُبْغَةً، فَخَلَقْنَا الْمُبْغَةَ عِظامًا، فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْمًا، فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا ثُمَّ أَنشَأَهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتون ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ولقد خلقنا فوقكم سبع قرائق وما كنا عن الخلق غافلين